ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرم الله عليكم ما مات من حيوان دون ذكات وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح والميته بالخنق والميته بالضرب والساقط من مكان عال والميته بنطح غيرها لها وما افترسه سبع مثل الاسد والنمر والذئب الا ما ادركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم وحرم عليكم ما كان ذبحه للاصنام وحرم عليكم ان تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالاقداح وهي حجاره او سهام مكتوب فيها افعل لا تفعل فيعمل بما يخرج له منها فعل تلك المحرمات المذكوره خروج عن طاعه الله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 فمن ألجأ بسبب مَجَاعَةٍ إلى الأكل من الْمَيْتَةِ غير مائل للإثم فلا إِثْمَ عليه في ذلك إن الله غفور رحيم ولما ذكر الله ما حرم أكله ذكر ما أباح أَكْلَهُ فقال يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسالك ايها الرسول صحابتك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 حتى صارت إذا أمرت اعتمرت وإذا زجرت زجرت فكلوا مما, أمسكت مما أمسكته من الصيد ولو قتلت واذكروا اسم الله عند إرسالها واتقوا الله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه إن الله سريع الحساب للأعمال إذن أيها الأخوة في هاتين الآيتين بيان ما يحل وبيان ما يحرم وتفصيل ذلك تفصيلا وافيا وختم الأمر بقوله تعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب فالإنسان يجعل تقوى الله أمامه في كل شيء ويجعل شرع الله هو الميزان لميزان الأعمال فلا يقدم على فعل إلا وهو يحبه الله ولا يقبل على فعل يبغضه الله اللهم ضهر قلوبنا مما تكره يا أرحم الراحمين ثم قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيفهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخي أخدان وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْيَوْمَ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ أجل المستلدات وأجل ذبائح أحد الكتاب من اليهود والنصارى وأحل ذبائحكم لهم وأحل لكم نكاح الحرائر العفاف من المؤمنات والحرائر العفاف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشه غير متخرين عشيقات ترتكبون الزنا معهن ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الاحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الايمان وهو يوم القيامه من الخاسرين لدخوله النار خالدا فيها مخلدا من فوائد الايه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 إباحة ذبائح أهل الكتاب وإباحة نجاح حرائرهم من العفيفات نسأل الله أن يرزقنا فعل الطيبات ويبعدنا عن فعل المحرمات ونحمد الله على هذه الشريعة العظيمة وتاملوا إخواني إذا كانت الحيوانات والطيور المعلمة يصاد بها وغير المعلم لا يصاد بها فاستذكروا أهمية العلم ومكانته وجد في طلب العلم وترقى فيه نسأل الله أن يرحمنا وإياكم والمسلمين أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته